Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. ma zlla cahibukum, wa ma wa ma yntiqu an ezehwa, inhuwa illa وهو بالأفق الأعلى ثم أدنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت ما على ما يرى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 أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم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 وَكَمْ مِمَّ لَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا إلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ أَدْنَى اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا الْمَلَائِكَةَ تسمية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 وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُتَّهَّ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَذْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ قُفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أُولَى وَأَقُولَ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَاءِ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَدْنُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَضْلَمَ وَأَطْرَأَ